موقع رياض القرآن يقدم, يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك عوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا آمين الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف، إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.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 آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحظ إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو يقرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب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 قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الذئب وأنتم عن غافلون قالوا لإنك له الذئب ونحن عصبة إن نائبا لخاسرون فَلَمَّا ذهبوا به وأجمعوا وأجمعوا أن يجعلوا في رياض الجب وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء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 وجاءوا على قميصه بد من كذب، قال بل سوَّنَت لكم أنفسكم أمراً، فصبرٌ جميل، فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون، وجاء سياره فارسلوا والدهم فادلى دلوه قال يا بشرى يا بشرى ماذا غلام وانشرلوه بضاعه والله عليم بما يعملون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 ولينعلمهم التأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا ي